117. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 118. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 124. إنهم كانوا قوما عمير 125. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تفتقون